م ح ت ا ج يلا ن ن ح م ل ل الجميل يلا ح م دوت ب س ر ع ة عشان الوقت بيجري تعالوا نركب س ف ي ن ة الفضاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له م ك ر ن ي ن و إ ن ا الى ربنا لمنقلبون تعالوا نطلع ونسبح في سماء الطاعه ا ل ندخل بدأنا الكواكب ن النهار كوكب جميل جدا بفضل الله سبحانه نحتاجينه عشان نسبق بعض وعلشان نتصابق ق جدا الله وتعالى الشهر الكريم جميل بفضل ذلك ده دوت كوكب وفي بعض في ف يتنافس ا ل م ت ن ا ف س و و ن س ا ر ع و ا ل ى م غ ف ر ة م ن ربكم و س ا ب ق و الى م غ ف ر ربكم ة من ف ا س ت ب ق و ا ا ل خ ي ر ا عشان ت ك د ه ا لن ا ا ر ة خ ت ر ن ا ننزل و ن ه ط ا شاء ا ل ل بسلام ه في ك و ك ب ا لن س ا ب ق ي ت ع ا ل و ا ن د خ ل ا ل وننزل ك ك و ب ب س م الله و ع ل ى برغة ا ل ل ه ت ع ا ل ننزل ونقرب ونشوف ونتعرف علي سكان الكوكب الجميل م عمره م ا س ا ب حد يعمل معاه اي ح ا ج ة الا ولازم يردله ا ل ج م ي ل ذا هو اللي قال كده قال كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما من أ ح د كان له يد عندنا إ ل ا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر ف إ ن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه الحديث واضح يقول كل إ ن س ا ن عمل معنا معروف كفاناه و أ ك ر م ن ا ه إ ل ا بس أ ب و بكر ل إ ن ي ما نعرفش نكافئه فالله عز وجل هو الذي يتولى م ك ا ف أ ة أ ب ي بكر رضي الله عنه أ ر ض ا ه يوم القيامه أ خ و تعالوا ن ن مالك ربيع بن مالك كان متخصص معين. انت كان في معينة ابن الصحابة النبي كان ربيع عارس الرجل في في حاجة يدعى كل و ا ح د دي ي ف قصه ا ا اللي اعمله ممكن اعمل و ربيعه فالبس انا اجهز ميت الوضوء ميت انت بن ا ل ا ولا مالك خزارات كانوا بيدوب بعيدة أ ن ا بقى اجهز ميت و الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات واخد أ ج ر بقى إيه أجر وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي يكفهم ففي يوم من بوحي من مفتحة السيفي الأيام الله الله قال عسلام شيئا يا والله أبوابه السماء مجابة الآن شاء الله مجاب الملك كان وضع إيه جماعة كان عنده تعال إلى رسول جبريل للنبي قل له سلني هيطلبه هيطلبه من إن إنه إن عنده مني حبي بوحي ربيع ربيع عبد بقى يوم إيه ودعوته هو وضع بت ده خد خد مني بقى وكان من اهل ا ل ص ف ة فقير جدا جدا مش ل ق ي يتجوز كان محتاج شقه ة يعني ي محتاج شقة ومحتاج ع ر و س ة ومحتاج يتجوز و ي ع ي ف في نفسه فلما النبي ف ج أ و بالسؤال وخد بالك السؤال م ف ا ج أ ة وكان ممكن واحد غير ربيع يقولوا له ايه طب يا رسول الله والله جميل ربيع طب ر س ل و ايه ل النبي بيقول له س أ ل ن ي شيئا يا ر ب ي ع في لحظتها و ب ك ل ق و و ة ا ن ط لا ق اسالك ل مش أ ل ك ج ن ة لا ل س أ مرافقتك في ا ل ج ن ة يا رسول الله الله أ ك ب ر إيه, ايه الحب ده كله ده بحديث فحديث هرجع بيفكرني بس برضو ربيع تاني تاني براني في الأوسط والصغير القطة الاوسط ب إ س ن ا د حسن أ ن رجل ملا مسميه حديثا محب جاء إ ل ى ا ل ح ب ي ب صلى الله عليه وسلم وقال له يا إني إلي نفسي ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك موتي يا يقينا النبينا في ميت فإني الله والله والله الناس فما فإذا ما الله إذا الجنة الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة رسول فأذكرك أصبر فأنظر تذكرت رسول رفعت لو ومن ومن لأكون وموتك ودخلت لأنت علمت دخلت من أنك أحبك أحب حتى مع أخش قال الله أراك أنا أن مشكلتي هو بس أن خاس فسكت ك ش يا ر و ل الله ف س النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ذلك الفضل من الله وكفى بيقول شوف الحلو يقول والله بيسأله أسألك من النبي ثاني الجنة الثاني أن النبي كان ممكن لان ذلك الفضل الله بالله عليما المالك له قال الدرس له عليك مرافقتك رفيقة فربيع ربيع أفارم في شيئا العظيم عبد تجد حلوه ة هذي الامنيات ولا بلاش هذي الهمه ولا ولا بلاش كده قال له ف أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود لله ف إ ن ك لا تسجد س ج د ة لله إ ل ا رفعك الله بها د ر ج ة في ا ل ج ن ة الله الله ما شاء الله ت ط ل الكلمة ع واسمع فوق واحفظها كل لما هتنزل تحت هتطلع فوق ربيعه بن مالك هيكون في ص ح ب ة النبي في ا ل ج ن ة ل أ ن ه د ع ا والنبي أ م ن س ل ن ي شيئا ر ب ي ع أ س أ ل ك مرافقتك في ا ل ج ن ة فاعني على نفسك ب ك ث ر ة السجود لله تعالوا نشوف أ ص ر مين تاني اللي هيكون في كوكب السابقين تخيل من حضرتك مين صحابي جليل النبي عبدالله عبدالله أجل وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن هو أول من جهر بالكرآن لكفار مسعود مسعود من بن بن بن من أصحاب جهر مسعود هو مكة فضلوا يضربوا ضرب مبرح سبحان الله ورغم والله اللهم ذلك قال غيظ عبدالله ا ا لعدوا د و مرة اخرى س ح ا الله ن ع ب بن س ع و د اللي في يوم من الايام حب انو يقطع سعود من الاراك لسواك ل يعني يجيب سواك لنبع من فوق الشجرة وكان يجيب عبدالله بن سواك فوق سعود الشجرة صاحب سقان رفيع وجسد فلما فانكفأت سلم رفيع نحيف الريح فضحك طلع جات فهزت الغصن سقان بن سعود فضحك الصحابة فتعجب النبي وغضب مما تضحكون نض قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد الله اكبر رجله ايمان ل ل بالله سبحانه وتعالى عبدالله بن مسعود اللي في الحديث اللواء اللواء أحمد والنسائي صحيح. عبدالله بن بسند حبيبك ورد الحديث أحمد اللي اللي رواء والنسائي إن في صحيح صلى فسمع عبد الله بن س ع و د وهو يصلي ب ص و ر ة النساء وظل ي ق ر أ يقرأ ويبكي ويرطي ل و إ ل ى أ ن انتهى من ركعتين فلما انتهى من صلاته جلس يدعو والنبي يقف خلف الباب、خبالك. فقال النبي سل ت ع ب خبالك ابن النبي النبي وما يعرفش ان سعود مستمع يعرفش هو وابو برا بكر وعمر فالنبي يقول سل تعطى الكلام ده مش من عند النبي الكلام ده جماعه بوحي من الله إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى اي ض ع ا س ت ق ع ب ي ه ا ل آ ن مجاب ا ل آ ن يا ابن مسعود ف إ ذ ا ابن مسعود يقصد طلبات ح ج ي ب ة جدا قال واحفظ معاي الكلمات دي و ي ريت تكتبها قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و م ر ا ف ق ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أ ع ا ل ي جنان الخلد فقال النبي آ م ي ن الله أ ك ب ر يعني راح كم ب يتمنى ق و ل يا رب كنت أ ن ا اللي ادعو الدعوه دي او ا ن ت اللي تدعو الدعوه دي ت و النبي أ م اللي ادعو الدعاء الجميل ده اللهم إ ن ي أ س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد في الجنه ة وبعدين فوق د كله و م ر ا ف ق ة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم في أ ع ا ل ي جنان الخلد فقال النبي آمين. عمر بن خطاب الموقف ده قال بس اليوم ابن النبي دعائي على بتأمين مسعود و أبشر أ ب س قال أ ب طول اللي سابقني فلما ي ك حاجة ذعبها قال إنه أردت ل ف انصرف الناس من ص ل ا ة الصبح ذهبت ل أ ب ش ر ابن مسعود ب ت أ م ي ن النبي على دعائي فوجدت مسعود والله عند أبدا كده أبا أسبقك أبا بكر من من ابن بكر أكبر خارجها لا يا الله كان خير قصر من من مسعود عشان ابن فقلت إلى ليه في كوكب السابقين. ما شاء الله. تعالوا شوف السادقين مين تاني كان ليه في كوكب كان تعالوا ما الله تانى ق شى صحابي ر في السادقين كوكب ص برضو ك ت ي ر من المسلمين م ا ي ع ر ف و ش لكن هو صحابي جليل في في فيه طفل يتيم في السادقين صحابي المابي غاية ياتيم ليه كوكب كده كان كان وكان ابو ابو بجوار بستان واحد قبل الغربة نبع بستان بستان بستان اسمه الدحداح سماعت الاسم الدحداح السلام الأنصار ده عهد قصته من فطلب ح ا ل ف اليتيم عشان ان يضمن س ت ا ن يعني محدش يعتد عليه حب يعمل بتاعه من ح حب د يعتد ش عليه يعمل ت ل ل ب صور س ا ب ت الانصاري ع ه من ك ل يعمل ج فجي ه ا فاذا ت صور ب خ النخل ل ة من ن يعني ه وقال د م ا ج د ا ر ف ط له ب من انصاري قال ل يعني أسألك بالله اعطني أ ل بالله النخله ة وانا الصور و اعمل بحيث ح ي ل ا قال لا قال اذا باعني النخلة مش عايز الدياني باعاني قال قال لا قال أعطني النخلة اعطني مش وقال س أ ب ل ك لا فذهب اليتيم يشكوه الى رسول الله ص فقال ل ه عليه وسلم ب النبي لم ك حكون على أسمíchه إ صلى الله عليه وسلم ف ج اعطه ء النبي م اليتيم, إلى اليتيم وقال لهذا الصحابي الجليل أ ع ي النخله ة قال لا يا ا رسول ل ل صلى الله عليه ولك س م أعطيه النخلة و بها ن خ ل ة في ا ل ج ن ة فقال ل ا يا رسول الله من الواد جنب النبع السلام ل أبو ح ح بن ط ل ا الدحداح وقف نبى ة ن يعني خ ل لليتيم البايع أديها وظهي ي ي ربح أبا ح ل عليه ألئين السلام ل ل ي ي ت ألي ب ه ابو نخلة فجنة قال أجل ف ذ ه أ ب الدحداح وقال له يا رجل هل تعلم الدحấy بستان ابي قال طبعا ومن لا يعلم بستان ابي الدحداح بستان ل ن بستان من اجمل المدينة كان قدام مثلتين النبي نخلة وبئر وبيت وصور يعني كفاية انتاجية من اعظم ما يمكن وكان الطمر قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت ونخل و ص و ر على ان تعطيني هذه ا ل ن خ ل ة قال هي لك فعاد ابو الدحداح م ر ة اخرى ه وعرف مش ي ن مش من النبي ي بيتأكد مش ا هو ع ان كلام النبي صدق لكن هو نفسه يسمع البشره تاني قال اجل لابى ل ه أ إليش النخلة الدحداح ا الجنة قال أجل لأبو قال أ ب ش ر يا رسول الله فلقد اشتريت النخله ة و ع ط ي ت ا وجعلتها وعلا رداح الدحداح الجنة نخلات المث لليتيم لله جل على لحيطه ويقول لأبي نبيه في أي فتبث من ومسح كم من كم من عذك وظل النبي يكررها. المشهد ن ب ي يكررها ا ل ا ل ث ا ن ي ابو الدحداح واخد الانصار عشان يسلموا ل ب س ت ا ن فلما وصلوا للبستان لسه جاي يفتح الباب فافتكر انه هو خلاص جاع البستان ومش ب ا ل حقه ان يدخله فلسه ي س ل م و ا ل ب س ت ا ن واذا به يسمع صوت زوجته واولاده في البستان فنادى من وراء الصور يا ام الدحداح من قالت أ ج ل يا أ ب ا الدحداح قال خ ر ج ي أ ن ت وبنوك ي من البستان فقد دعناه لله جل وعلا ن ابنها طفل صغير خطة من امرأة الأرض حطها بقه طفل خطة في صغير مشهد ط ل الأرض وقالت له سامحني يا بني لله الله ع بعناه ه مياها ا سامحني يا أخونا من م بني بقورة أكبر وحبيبي في فقد جليل وعظيم ومؤثر جدا عشان كده أ ب و الدحداح كان ليه قصر ي تالي ليه ن من كان أ في كوكب السابقين واحد محمود قول اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارف يا الله برفيك قول لنا سعد كده خيثمة قصته طيب برفيك شف حببنا اللحنة نتصابق الى فعل الخير بقى الى الخير كده كده في فعل سباق في ا ل ع ب ا د ة سباق في البذل والعطاء سباق في الانفاق سباق في ا ل د ع و ة الى الله سباق في ص ل ة الارحام ت ن ا ف سعد و ن س بن خ ي س م ا ن د بن ا ل ب ي الحارث ص ب ة ل ل خ و يوم ج في ي قام بدر خ ابن الحارس ودعى ابنه سعد ابنه و قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء لكي اذهب واجاهد في سبيل الله شوف ابن رب علي قال له, يا فقال له سعد والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها لو كانت ا ب ن خ ي ث م ة ا بن الحارث يجاهد في غ ز و ة بدر فقتل شهيدا فلما جاء ا ل ص ح ا ب ة يهنئون خ ي ث م ة ا بن الحارث باستشهاد ولديه سعب بكى وقال أ و ا ه أ و ا ه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أ ع ق ل مني والله لقد ر أ ي ت ه ا ل ب ا ر ح ة في المنام يسرح في أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة و ي أ ك ل من ثمارها ويشرب من انهارها ويقول أ ب ت ا الحق بنا ف إ ن ا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يا الله اادي القلوب ا ل م ؤ م ن ة اادي الناس اللي بتتصابق إ ل ى كل طاعه ة ت ر ب م من ر بتقربهم ن سبحانه ا و ع تعجب حاجة في غاية العجب ا حاجة غاية ل بل ل ى في إن ص اللي كان ع د على عنده ع طول لواحد حوالي سنة وهو سنة 12-13 من ربنا أبي و ق سبحانه ع ا ض ت ا ر ف ي إن حبيبنا ا صلى ل ل عليه و س س ل قبل لابد م ما كان كان أنه يبدأ أي أن ي غزوة ت ع ر ض ا ل ج ي ش أقل يقتلش لازم من ما سنة يرجع فكان عمير بن أبي و ق ابي س اللي هو أخر سعد القاص كان عنده حوالي 13 سنة وبعدين عارف النبه يرده فرح مستخب وبعدين وراء النبه بن يرده أبي عارف فرح فتبسم سعد بن أ ب ي وقاص وقال يا رسول الله لا تحرمه ا ل ش ه ا د ة ف أ ج ا ز ه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمير بن أ ب ي وقاص كان قصير حتى قال سعد بن أ ب ي وقاص كنت أ ع ق د له حمائل السيف السيف لما بتحط على كتافه في الأرض فكان السيف النحية الثانية ويخلينا عشان على يحطوله بيجرجر في زوية يعرفه بيه بتعوى بتحط زب كده كده مش قال فدخل فقاتل فقتل فكان من السابقين الله أ ك ب ر طفل صغير أ خ ي وحبيبي أ م عمار ب ياسر س م ي ة كانت من السابقين أ و ل ش ه ي د ة في الاسلام إ س ل م ر ا ة لكل رجل إن يكون رجل عيب عليك يكون أن عيب أخي وحبيبي ل ل ي ا سجدة أن الإسلام امرأة وانت بترفض تسجد لله عيب ان تكون اول شهيده امراه وانت لسا لحد النهاردة. تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وإنت ليس الام ما بتفكرش تفتح كتاب ربنا و ت ق ر أ في كتاب الله تمسكوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وانهما صلى عليه وسلم فلن لن يتفرق حتى يرد علي الحوض وسنتي به بعد فيكم يتفرق يرد حتى تمسكتم تركت تعال نشوف القصر اللي بعده للسادقين كان قصر عمير بن الحمام واحنا ذكرناه قبل كده في م ر ة لكن معلش هنكرره لاخر م ر ة لانه فعلا مناسب لهذا الكوكب عمير بن الحمام اللي نبي صلى الله عليه نبي وسلم لما كان واقف في ارض الجهاد وبعدين أ و ل م ر ة بقي ى ل ت ق ي المسلمون مع المشركين وكان الموضوع يعني, يعني معركه ة فاصلة أول معركة والصحابة وكانت أول ل س مش متعودين على كده فاصله ق م يقاتلهم اليوم النبي وقال والذي نفسي بيدي لا بيدي رجل منكم ا ا ب محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة صحابة التكتين عايزين فقال قوموا عرضها السماوات لسه كلمة فنبحث أنهم إلى والأرض ف إ ذ ا بهذا الصحابي الجليل عمير بن ح م ا م و ي ب بن ج م بالنبي فقال بخن بخن ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أ ن ي ارجو ان أ ك و ن من أ ه ل ه ا قال أ ن ت من أ ه ل ه ا ف أ خ ر ج بعض التمرات و أ ك ل تمرتين ة أو تمرتين ثم نظر إ ل ى سائر التمر وقال واللهي لان انا حييت حتى اكل تلك الطمرات انها لحياه طويله فدخل فقاتل فقتل و فكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم كان في كوكب ف مين كمان كان فيه كوكب ابي ل س ق ن ك ايوب ن ف ك ك الانصاري حضرتك ط ب عارفين و ح ض ت ك ع ا ر مين هو ابو ايوب الأنصاري؟, الانصاري اللي النبي فضل عنده بيته ل م د ة سبع شهور في ض ي ا ف ة ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه اربinde ب و ا ا ل ن ص ر ي برغ من ا ل ل ل س سنة ن ة يا ا ه يا ختمني يا رب. سنة ويزيد بن معوية بن ابي سفيان ريح يغز القسطنطينيات الحسن عشان رب رب بن بن سنة يقوم عماء يوم ابو ايوب الانصاري يقول له يا يزيد احملني على فرس وتوغل بيا في ارض العدو الى ان تصل الى اقصى د ر ج ة وادفني هناك اذا مت ويدخل ب ي يزيد بن معاويه ما لاخر حاجة وصل ودفنه ه و و على الفرس ا يجاهد خ ل ي سبيل لا هو بيطلع في الروح في سكرات فرسه لا الروح الموت ومات على ومات هو ف ف د يزيد بن م ع ا و ي ة تحت أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ومازال قصر ومازال قبر أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي معروف لحد ا ل ن ه ا ر د ة عند أ س و ا ر القسطنطينيه ة بفضل ل ل ا سبحانه السابقين الخامس كوكب بن وتعالى تعالوا اللي جدا جدا في كوكب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد نشوف مين تلك عمر عبد جميل في أصر ا ل خ ل ي ف ة الراشد ا ل ل ي حكم سته وعشرين دوله وارسل من ينادي في كل مكان في كل بقع من بقع الأرض وفي كل مسجد ن ي اين اليتامى الله سبحانه ل ا فارسل من ينادي في كل مسجد ت أ م ن معاي ا مسلم في كل مسجد من مساجد المسلمين في سته وعشرين دوله أين اما أين ناديتم على الناس يا نادينا يا امير المؤمنين قال فلماذا لم يأخذ الناس المال فيقولون عففت يا لم امير المؤمنينفعفتالاتم المال مرة يقولون يأخذ عففت التابعى فاتك على فىقولون الل قال ارسلوا ر ثابة من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد دين و المسلمين جميعا من أ ر ا د أ ن يحج ولم يستطع فحجهم من, من بيت مال المسلمين من بلغ سن الزواج من الشباب أ و الفتيات ف زوج ه م من مال بيت كل الشباب وعف الشباب والبنات من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين حتى التركه لها حظ في عهد العدول و اي نعم ثم قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أ ه ل الكتاب بفضل الله سبحانه يأتي لعمر عبد راعبا في الله وتعالى لعمر العزيز رجل يقول أمير المؤمنين قال يا يحدث عندي قال ما هو يأتي أمير غريب يوم أمر ما قال كل ي أ ت ي الذئب وينام في حضن الغنم فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك فلقد أ ص ل ح ت ما بيني وبين ربي ف أ ص ل ح الله ما بين الذئب والغنم في فيقول في أيام ويأتي ويقول له يا أمير المؤمنين جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فيقول له لا والله بل جزى الله الإسلام عني وعن المسلمين خيرا أخوي وحبيب العزيز في يوم الأيام وهو واني لسة على المدينة آخر عمر المنورة أرسل واحد جزاق الله الإسلام لا والله الله الإسلام وعن وهو له له له بل لسه على عبد عن بن جزى وزيره المخلص رجاء ابن حيوة وقال ز ي حيوة ر رجاء ه المخلص ابن و اشتري لي ثوبا فاشترى له ثوبا ب خ م س م ا ئ ة درهم فقال له ما ر أ ي ك يا عمر قال ثوب جميل لولا أ ن ه رخيص الثمن فلما أ ص ب ح أ م ي ر ا على المؤمنين بيحكم ستة دولة وعشرين أ ر س ل ه م ر ة أ خ ر ى عمر ليشتري له ثوبا فاشتري له ثوبا ب خ م س ة دراهم فقال ما ر أ ي ك يا امير المؤمنين فقال ثوب جميل لولا أ ن ه غالي الثمن فبكى رجاء ا بن حيوى وقال ما ش أ ن ك يا امير المؤمنين قال أ خ ب ر ك يا رجاء يا رجاء إ ن لي نفسا ط و ا ق ة اتعلم يا مسلم حس ب إ ن همتك عليا ان لي نفسا ط و ا ق ة ما وصلت إ ل ى شيء إ ل ا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في ب د ا ي ة ا ل أ م ر أ ن أ ت ز و ج من ف ا ط م ة بنت عبد الملك فلما نفسي تزوجتها طاقت نفسي ان اكون ويريا المدينة فلما اصبحت ويريا المدينة على على طاقت نفسي الى ج ن ة رب العالمين فانا اعمل الان لها اخي كان اسر الكوكب دو وعمره سبعتاشر د ي ن ق م ي حدثيكم ناوي ابن أصل أو يحجز أصل أصل الصادقين سنه وتعالى أمرنا بعلو الهمة والتنافس الخيرات. قال جل وعلا وسارعوا وسابقوا فاستبقوا الخيرات الخيرات أمرنا الهمة قال جل إلى إلى مغفرة من ربكم مغفرة من ربكم إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ن ا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وفي ذلك المتنافسون وسلم بعلوة وسلم الأمور وفرواية ويكره وسلم وسلم القوي وأحب والحق كوكب فليتنافس الأخلاف سفسه أفهم الضعيف نفسك في حبيبك صلى عليه عليه أيضا عليه يحب معالي معالي عليه عليه خير السابقين ذلك الله صلى الله صلى الله الهمة قال صلى الله الله قال صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى الله من المؤمن、الضعيف. إلحق بالرقب أمرك إن من بادر بفضل الله يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله أكثر وأكثر. وتقترب حو من حوض النبي اكثر واكثر لا لا بد للسالك من ه م ة تسيره وتلقيه ومن علم يبصره ويهديه اخي و وحبيبي لا يمكن تعلو ا ل ه م ة في قلبك إلا إذا تخلف قلبه عن حب الدنيا ويتعلق ع ن ي القلبه بالاخره بفضل الله سبحانه وتعالى وفي سماء ا ل إ ي م ا ن حدد هدفك من دلوقتي من كانت ا ل آ خ ر ة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ي أ ت ه من الدنيا إ ل ا ما قدر له منها أخويها اللي في الله بحبك خ لا ي نفسك تلتفت ب ر نفسك في سباق ما متر أنتش فاضي بص ا ولا شمال يمين لا ل ت اوعى حد يعطلك أ ن ت س ا ئ ر إ ل ى الله سبحانه وتعالى فانهم إ إ ن ه م عدو له ل رب ا ا ل ل ع م ي كل شيء يحجبك ويعطلك شيء طريقتaniaUBنا عن ن ف إ عدو ليه إلا رب、العالمين. أخوي وحبيلي لازم علوة ل ا عندك في الا طلب, الحق في, طلب العلم في الدعوة رب العالمين في في الجنة يكون ن د ك ه حتى ف طلب ل ا ج ة النبي ص ف إ ذ ا س أ ل ت م الله ا ل ج ن ة فاذا ل د و س ا ل أ ع ل ى ف إ ن ه أعلى او ل ج ن ة أ و سطل ا ج ن ة ومن ه تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة و س ق ف و ع ر ش ا ل رحمن ج ل و ع ل ا لو ج م ع ت الشباب فالحردوس ي س أ ل ت كل واحد هم ت ك إيه أو نسك ف في وحد ا ولك ل نسف ف ي اذا حدث عام وكان يسفر ن ف ي ي و ح ة و ا ل ا ن نفسي في مكيف و ا ل ر ا ع نفس ي في ش ل ي ل او بحر وكان نفسي نكون في ظ ل ع ر ش ا ل رحمن و كل ح ا ج ة لها تمن حاجت سعبني والمراحم بمتين جنيه و ا ل م ك ي ب بثلاث الاف جنيه و ا ل ش ل ي ه باتنين مليون جنيه وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خ ش ة ا ل ل ه الله أ ك ب ر ا ل ج ن ة ب ط ر ي ق ة س ه ل ة ا ل ج ن ة اقرب إ ل ى أ ح د ك م من شراك نعله والنار مثل ذلك أكيد همتك أكيد أحد سأكون وأنا أول المسلمين كما قال جل وعلا أمرت وأنا همتك يسبقني المسلمين ويعني في دا هتعلم من تقول صلاتي النار الله لن إلى الله الله إن إن شاء شاء رب شريك قال وعلا ونسك ومحياي ومماتي سبحان الآية سبحانك ه وتعالى يجمع ربنا ا ل ق اللهم ن ا ا في كوكب ل نركب سفينت ونرجع للأرض الفضاء ر ة تانية ح م د الله على السلامة على ب ك ر ة اشهد في رحلة يطرها رحلة نروح عن الكوكب عن ان لا ل ه س ب ح ن ك اله ل م وبحمدك أشهد أن ل الا إ ه إ ل أ ن ت استغفرك وأتوب إليك. وصلى إليك اللهم على نبينا ح م د وعلى اله وصحبه وسلم بحبك م في اللهم و ا ا ل ل س عليكم و ر ح م ة الله